وَذينَ يتَوَفَّوونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَََ رََّّصْنَ بِأَفُسِهٍ يَتَرََّّصْنَ بِأَفُسِهَِّ أَرربَعتَ أَشْهُرون وَعَشرَا فَإِذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ لَ فَل جُنَا حلَيكُمْ فِي فِي أَمْفُسِهٍ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 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرْوًا إِلَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ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 وَمَدعُهُ على الموسِعِ قَدرهُ وَعَلَ المُقَتِِ قَدرهُ مَدَعَ مَتَعَ بِالمَعرُ فِي حًَّا على المُحسنين.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 فإن خرَجنَ فَلَا جُناحَ عَلَكُمْ فِي مَا فَعََّفِي أَفُسِهَِّ مِم مَعْرُوف وَلَّهُ عزيِيزٌ حَكيم وَلِلْمُطَقاتِ مَتَع بِالْمَعرُوفِ حَقًّا على المَُّقين كَذَلكَ يُبَينوا اللهَّهُ لَكُمْ آياتهِ لَ عََّكُم